باب صفات الحروف صفاتها جهر وارخو مستافل منفاتح مصماته والضد قل مهموسها فحثه شخص ساكت شديدها لفظ اجد قاط باكت وبين رخو والشديد لن عمر وسبع علم خصى ضغط قض حاصر وصاد ضاد طاء ضاء مطباقة وفر من لب الحروف المذلاقة صفيرها صاد وازا سين قلقالات قطب جاد واللين واو واياء سكينا وانفاتحا قبلاه ما وال صحيحا في اللام والراء تكرير جعل والتفش الشين ضاد نستطل